بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المانفوف